بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وآياد رسول ربي صلى الله عليه وسلم على أبان كن في دائسان هاتاتم وارين غياويتتا بلي قل أني لما جئ ربي العول الراء وهي جنان هجراء الرّا وقّاكل أنه رسول ربي صلى الله عليه وسلم لبين جبات لبين سو رسول ربي غقف سو رسول ربي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أكي جدت وَا كَرْبَ أَبَتَاهُ يَا چِنْكَا أَبَّاكِ يَا بود رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكي جدنين لا كرب على أبيك بعد اليوم الأبود أبانك هنجن قموه أباك وأن إساليسون هنجوينتو إجتل في جرنين ودما رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكثبت سكرات دعاء والجن والدد بسنو عشان رضي الله تعالى عنها دويد إساني أفيدت ركفتك وما وفيت جرتي فولد رسول ربي صلى الله عليه وسلم قدا وهيك بشان كيس سجرته يجرى رسول ربي صلى الله عليه وسلم حرك إثاني قدا كن كيس سينساني فول إثانيتم بشان كنا هقد جرت سينا لا إله إلا الله إن للموت سكرات على جرنين جت كناتنا ودوجتنا فول إثانيها قد جرت سينا كان حرق إساني والعابة حال في الرفيق <سؤال> الأعلى <سؤال> جلعانين حالكنا <سؤال> الرسول <سؤال> ربي صلى الله عليه وسلم روحي إساني فورمته حرق إسانيت والعابة تسني جلد سينام براع عشار راقعو دي سأقجروا ودماعني رسول ربي صلى الله عليه وسلم قمكية الكفردية ننتاؤ بشان دستي في جلعانيا يامن رسول ربي صلى الله عليه وسلم أعشان رقدي جيسا عائشان رسول ربي دوان جتشان نافن قل نتون رقهم نيو يجد ربي سير رحاجالتون ودو متان رسول ربي جيكو في جقوب بجروي متان إساني غرمتاقية أصدب يجد رسول ربي سلحن ققبني جتشاسه ملي وان إسان دوان سيني جد رسول ربي صلى الله عليه وسلم أدو قم قوم إثيرت رسول ربي أما تثيرت تن هارك إثيرت تنجتش رسول ربي صلى الله عليه وسلم روحين إساني باتي فلي فولي أقص أرقاه تقماه أقرجت آئشان ربي سير رها جالت دوت رسول ربي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وعري ويا إثنين بيا ويتتا بوليك الألمة جاء ربيع الأول الرّا وقّا كُلاني تقفّى هجراء الرّا هالأمرين إساني جهاتمي سدي تهين دع رسول ربي كان كيسرتي إلالك سحابا الدان قودمي ربي سان الرّا حاجالتون دعوتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مدينة كيسر بكامرا قيتتي رسول ربي دعاني ورضىه اقوم وام بك كان تيبوتيتي ريفتا ورسول ربي كجيلان جالثني صحابه رسول ربي تقول دودن على ثمن عائشاتي ثنين رسول ربي لالوداف اقمت دار رسول ربي صلى الله عليه وسلم ودنور ترقم ودنوتنا مرترين جرانيتين ممن عمر بن الخطاب اللين في قاتل رسول ربي رتي ألسيني رسول ربي إجان أرق عمر بن الخطاب أقنى جده يا إنقاتية يا هويكية رسول ربي هنققق بمليهن دون جده هيققنا عمر ربي سرى هجالة رسول ربي برا قدبه سيفي الكفته نمان مينم تقرسولي دو أنجل آدبتا نم دبتي سيفيكنا متاء مورا جليها لك العادة تتحين عمر بن الخطاب ربي سرها جالته رسول ربي صلى الله عليه وسلم دو إجر حاته ربي إسابرته أقوم أقو نبي الله موسان دميتني ربي إسابرتك رسول ربي دي بأول آفجر أقوم نبي موسان دي بأت نمى رسول ربي دو أنجده حركاله الراترة جداتين عدة عمر بن الخطاب أكنتى لوجدك يتسين لب فيك أبتن دندن مصيبة دو رسول ربي تنرى وفوالله عليك أكنة قرة عمر من الخطاب أبو بكر النسديك أو الرؤي لعلك شودي ميجياسن رسول ربي دو أجنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم أقنني يرجك تقون تو كون سهابا كرا أبي بكري في رسول ربي دون اتهمه، أممني وال وال لعلجرا، شنقا الرانم وامئتين جرا، يا أبي بكري، تك أبي أمته جلاني اتهمه، أبو بكر اللّه ربي سره هجالة، هريفتة فرد إساع عبته في جمسيدر رسول ربي سيني، يو أول سينو يو أممني بوه تشان. متان اساني قردل عمر من الخطاب سي في لقفه هداه ابتا نمت كلن عمر في نما بروليه ندبسو بي واتقبل ندبسو عمر من الخطاب نلولا مين نمتق رسول ربي دو انجراد بدتا جدي ابو بكر الصديق ربي سرها جالتو دبي ارجي جنان قرت القنوه الهلالي ديما رسول ربي صلى الله عليه وسلم بكسان شي سنتي تقول ثاني حال رسول ربي سر إساني إردتي وفتا إرهانيتنين جرنين فول رسول ربي إرساكيتن إلا لأبي بكر ربي سر هاجالتو أرقي جنانين إنا لله وإنا إليه راجعون جل أبي بكر السديق إذا كان رسول ربي ربي لفده فول إساني لنغته حالك يتهين يا رسول الله تب تحيا وميتا يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتين أقنع إن جدك يا رسولك يا وأرجفته وبريت ويتجرت اللّي رجدت اللّي ربنا الآن دوّل مولدت ثرتهن قبّه دوّت تكّة تأر أنمو لمثنى ثنم أرجعت يرجع كانا دوتي برا كسي تويتو هين كاني يا رسول الله جي دي رسول ربي جي دي اتي اوفساتنين برا به غار المنما نمني دم ايتنين جرا نمن غارين دو اي جرا نمن غارين هين دون جدا والفتاج ربي علا دم اي ج ربي كرتني مصيبه اثاني تبوتي كنرا عمر نمتقوميد بددا جي ديتني لولا نم رسول ربي جي سيفي دامرم اين رامور جديت نيلولا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابي بكر عمر التكه يا عمر ما يسوت جي ما يسوت جديدين عمر نيدي ده قال اسو دي ده ابي بكر عمر قال اسو في دينانين عمر دي نمت نمت اتشغارغالي خطبا غدي ومنني جيت يسادغه هي جنان ومرين لي سني جرأ بكر جرّا علىني جنّانين أبو بقي أكنجره أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم أكنجران أبي بكر يا المنام نمني محمدين قبرتن محمد دوئه نمني ربين قبرتن ربين هن دوني نجرا محمد إرقاما ربيتي إرقامتون هنهي سدورة دابري يو إني دوئيوكا أجي فمي ودو بغرقلتني آيا جتتتنا إردتي قرأي إمن عباس أكي جلو والله جل أكاوان نمني آيا تنقاه وثماليهن رجحيني تاتي ويت أبي بكرين السديق نردتي قرأو جل جلو إلمنا دبين حقيقة أو خبثه لما أرَ في بيت جنان هن دسانه بوه كتير جدا هن دسانه تهين كفتنه بوه يند رسول رب يشوف بيون أكثني صحابه دبره ينجو بيون أكث انتقا اسام مدته إلمنا مر إنماه ودبره ينجو جنا الله يندبره أسدره الله يندبره جد جود أكَّا رسول ربي يترى كم درسيتنا رسول رب